وإذا احتلم الحاج واصابته الجنابة هل يغتسل أو يتيمم إذا احتلم الحاج يجب عليه أن يغتسل ما دام يوجد الماء ولم يضره فإن فقد الماء أو كان استعماله ضارا تيمم والله أعلم